الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب حسنا لهؤلاء الكفار هذه الدار العاجلة المتقضية وما فيها من اللذات والشهوات في الوقت الذي يسخرون فيه يستهزئون بأهل الإيمان الذين يرجون ما عند الله ويعملون للآخرة وهؤلاء أعني أهل الإيمان أهل التقوى فوق هؤلاء الكفار يوم القيامة في الدنيا يسخرون منهم لضعفهم ولربما لقلة اهتمامهم واشتغالهم في الدنيا وحطامها ومتاعها ثم يوم القيامة يكون أهل الإيمان بأعلى الدرجات في الجنة ويكون الكفار في أحط الدركات في النار والله يرزق من يشاء بغير حساب يعطي العطاء الكثير الواسع من غير عد ولا إحصاء هذا العطاء يعطيه في الدنيا ويعطيه أيضا في الآخرة يؤخذ من هذه الآية الكريمة السبب والعله الباعثة على إكباب الكفار على هذه الحياة الدنيا والإعراض عن الآخرة وذلك أنها زينت لهم فتعلقت قلوبهم بها وانعقدت آمالهم عليها فصارت هي الغاية التي من أجلها يعملون فهي المطلوب الأكبر ومن ثم فهم يتهالكون عليها لأن ذلك التزيين صار مركوزا في نفوسهم ويؤخذ من هذا أن العبد إذا ازداد تعلقه في هذه الحياة فإن ذلك يكون على حساب العمل للآخرة والاستعداد لها فالتعلق بهذه الدنيا والإكباب عليها وعلى ما فيها من اللذات والشهوات اشتغال القلب بذلك هذا وصف ذميم له آثار سيئة من الاشتغال بالدنيا والإعراض عن الآخرة زين للذين كفروا الحياة الدنيا هكذا بهذا الاطلاق وذلك يعني أن كل ما فيها يزين للإنسان والله تبارك وتعالى يقول كلا بل تحبون العاجلة وهي هذه الحياة الدنيا فهذه المحبة للدنيا يشترك فيها كثير من الناس ولكن الكفار هي غايتهم فتعلقهم فيها تعلق أكبر وأعظم كما هو مشاهد فهم يعيشون من أجلها والله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا متاع الدنيا والله عنده حسن المعاد. والمتاع والشيء الذي يتمتع به لكنه لا يدوم ولا يبقى ولهذا سمى الله عز وجل هذه الدار بالمتاع متاع الغرور يغتر بها من لا بصر له فتأسيره بما فيها من البهرج والزينة قد مثل الله تبارك وتعالى ذلك بالماء الذي ينزل من السماء ثم بعد ذلك يختلط به نبات الأرض ثم بعد ذلك يتحول إلى هشيم وهذا الربيع الذي نشاهده ويستهوي الكثيرين فيه عبره آية فهما يلبث أن يضمحل ويتلاشى ثم بعد ذلك يكون هشيماً تذروه الرياح ثم تأمل ايضا قوله تبارك وتعالى زين آكذا بالفعل الماضي زين للذين كفروا الحياة الدنيا فهذا يدل على أن ذلك قد ركز في نفوسهم وثبت واستقر فهو شيء متحقق لأن التعبير عنه بالماضي يدل على رسوخه وتحققه وفي السخرية عبر بالمضارع ويسخرون من الذين آمنوا والفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث فالسخرية مستمرة في وقت نزول القرآن وقبل نزول القرآن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يواجهون بالسخرية والاستهزاء. نوح صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان قومهم يسخرون منهم يقول لنوح عليه الصلاه والسلام كنت نبيا ثم أصبحت نجارا وهكذا أيضا سخروا من هود وشعيب وصالح ولوط وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام لكن ذلك لم ينفعهم ولم يغني عنهم شيئا ويسخرون من الذين آمنوا فأهل الإيمان حينما يواجهون بالسخرية من قبلي الكفار فإن هذا أمر لا يستغرب بل هو ديدنهم وعادتهم وسجيتهم وهو الفعل المتوقع منهم يسخرون من الذين آمنوا و. لاحظوا أيضا يسخرون من الذين آمنوا هذا بناء على أن الدنيا قد زينت لهؤلاء الكفار وحببت إلى نفوسهم والعاقل لا يسخر من الناس وموسى صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وكما سبق في موضعه هذه السورة أن الذي يسخر من الناس ويستهزئ بهم أنه من الجاهلين فليس ذلك من أفعال العقلاء ثم إن في هذا الإخبار عن هؤلاء الكفار أنهم يسخرون من الذين آمنوا فيه تلطف بأهل الإيمان حيث إن الله تبارك وتعالى أخبرهم عما يكون من هؤلاء الكفار من أجل أن لا يثقل ذلك عليهم والا تشتد وطأته على نفوسهم فتكون نفوسهم قد تهيأت لمثل هذا الاذى فهو شيء قد عرفوه وتوقعوه فهم ينتظرونه وصارت نفوسهم مستعده لتلقيه كذلك أيضا هذا يؤخذ منه ان هؤلاء الكفار قد جعلوا شغلهم الوقيعة في أهل الإيمان يسخرون منهم وإذا مروا بهم يتغامزون فهم يسخرون منهم بحركات وإشارات وعبارات كل ذلك لما يجدونه في نفوسهم والناس أسرى لأفكارهم وعقائدهم فهذه المخالفة في الأهداف والغايات والاهتمامات والعقائد تجعل من هؤلاء حربا على أهل الإيمان فهم لا يكتفون بالاعراض والاشتغال بدنياهم بل إن ذلك يحركهم إلى السخرية من المؤمنين كيف يصدقون بيوم آخر وبالجزاء والحساب ويطوعون أنفسهم للعمل في مرضات الله وعبادته كذلك أيضا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ونلاحظ أنه جاء بهذه النتيجة فالعبرة بكمال النهايات قد يكون أهل الإيمان في حال من الضعف والاستضعاف ولكن في النهاية هم فوق الكفار يوم القيامة مهما كان هذا الكافر في عتوه وجبروته وثرائه وقوته فإن أهل الإيمان فوقه أضعف أهل الإيمان في الدنيا فوق أقوى أهل الكفر في الآخرة والمعيار في الآخرة المقياس ليس كما هو الحال في هذه الحياة الدنيا ألاحظ هنا المغايرة في العبارة يسخرون من الذين آمنوا ما قال وهم فوقهم يوم القيامة وما قال والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة فأظهر في موضع يصح فيه الإضمار ما قال وهم فوقهم لكن بعبارة مغايرة فيها فائدة مضافة وهو أن وصف التقوى أو الذي يعلو به الإنسان ويرتفع فهؤلاء من أهل الإيمان متحققون بالتقوى بتقوى الله تبارك وتعالى فالتقوى هي التي ينال بها العبد الدرجات العالية تعلو مرتبته ويسمو ويكون له من العزة في الدنيا ويكون له من الرفعة في الآخرة والدرجات العلى من الجنة فالناس إنما يتفاضلون بهذا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فالنجاة والخلاص والسعادة لا تحصل إلا بالإيمان والتقوى والتقوى عرفنا أنها فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه فبحسب مراعاة العبد لهذا وقيامه به ظاهرا وباطنا يكون تحققه بالتقوى ولاحظ أن التعبير جاء هنا بالجملة الاسمية والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة هناك في التزيين بالفعل الماضي وبالسخرية ويسخرون كل ذلك بقبر عنه بالفعل لكن هنا عبر بالاسم فالفعل يدل على الحدوث ولكن الاسم يدل على الثبوت والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فهذا أمر ثابت لا يتبدل ولا يتغير أما السخرية فهي في الدنيا وهذا التزيين الذي يحصل لهم يحصل على أبصارهم وبصائرهم من الغشاوة بحيث يكون لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وأذان لا يسمعون بها هذا يكون في الدنيا لكن حينما تحق الحقائق فبصرك اليوم حديد تنجلي عنهم تلك الغشاوة ثم بعد ذلك يكون النعيم المقيم الثابت والسعادة الأبدية لأهل الإيمان والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ويكفي في بيان حقارة هذه الحياة الدنيا أنها سميت بذلك الدنيا لدنو مرتبتها وانحطاطها فهي لا تستحق أن تكون غاية المطالب وأن تكون هي الهدف الأسمى للإنسان لكنه يعمر هذه الحياة على وفق شرع الله تبارك وتعالى دون أن يتهافت عليها ويحول هذه الحياة إلى غاية من أجلها يعيش، فهذا غير صحيح، إنما هي أنطرة وبلغ يتوصل بها إلى الآخرة وإلا فالهدف هناك والعمل لتلك الدار والمدخرات يرسلها إلى آخرته، فمتى ما رحل وجد ذلك عند الله تبارك وتعالى، هذا من فتح الله بصيرته وعرف الأمور. على حقيقتها كما هي وهذا يبين لنا أيها الأحبة خطورة التزيين. قد يزين للإنسان شهوة قد يزين له معصية قد يزين له النفاق قد يزين له اشتغال يلهيه عن طاعة الله عز وجل ويصرفه عن مرضاته فتتحول بصيرته فلا يرى ما في ذلك من العيد والنقص والانحراف والضلال يراه أكمل ما يكون ويرى أن المعرضين عنه مشتغلين بغيره أنهم مخطئون ضالون عن الصواب هكذا يزين للإنسان تزين له أمور ثم بعد ذلك تستهويه فلا يسمع ولا يبصر وهذا في غايه الخطورة وقد يقع للإنسان هذا بصورة متدرجة دون ان يشعر إذا نقص من إيمانه وأكب على الشهوات والمعاصي وقلت عبادته وطاعته صار بعد ذلك التحول التدريجي كالضعف في البصر يكون ضعفا في البصيرة فلم تعد تلك البصيرة ترى الأشياء على حقائقها فتتغير تتبدل تتحول فهذا الذي كان لربما في غاية الإقبال والحرص على طاعة الله عز وجل والغيرة على دينه يتحول إلى شيء آخر تتحول اهتماماته تغير منطقه وتتغير نظرته للأمور وقياسه للأشياء هذا خطير فلم يعد ذلك الإنسان هو الذي تعرفه وكنت تسمع كلامه وتستحسن رأيه نسأل الله العافية هكذا يكون الانحراف غالباً أذى وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما استمعنا جعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم صلى الله على النبي نحمد وعليه نعم يقول ما الفرق بين سخرية قوم نوح به وسخريته بهم سخريتهم به في الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل ويسخرون من الذين آمنوا فهم يسخرون من الحق وحملته وأهله فهذه السخرية مذمومة أما في الآخرة فإن الجزاء من جنس العمل وهذا إذا تتبعته كثير في عقوبات الأمم الدنيوية والأخروية إذا جزاهم الله عاقبهم يعني قوم لوط لما قلبوا الفطرة واستعاضوا من النساء بالرجال جعل الله عالياها سافلها جاءت عقوبتهم فريدة ليست كعقوبات الأمم فرعون لما طغى وبغى وقالوا هذه الأنهار تجري من تحت جعلها الله تجري من فوق وهكذا ففي الآخرة أهل الإيمان يسخرون من الكفار فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون وهذا الضحك نوع سخرية يسخرون بهم نعم اللهم صل على محمد لا إله إلا الله سلمان